بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سبيبه محمد على آده وصحبه أجمعي على المعذب رحمه الله في دوائب الحديث يابس حديث ابي عبد الله امام البشير عليه الصلاه والسلام عامه وعلى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين و بين الحرام بين كما امور المشتبهات لا يعلم منها كثير من الناس ومن تها شبهه وقد استغرى الى الجنب لا يعلم فمن وقع في شبهه هذا الحرام تراعي على حول كلمه في طيب هذه انا وان المجلس لم يكن جنح انا ارى ان شماله هو محارم انا وان الجسد المغطى اذا طلع طلع وجهه كله واذا مشى باطه وجهه كله انا هو الكل قال النبي رحمه الله ضابط هذا الحديث اولا ان الاشياء توت وذوات وافصح حلال بين وحرام بين وحكم كل من هنا الحلال البيين لا ينوره أحدنا على جعله في مجابه أستعطع بما أحلى الله في المآتب والمشارب هذا الحلال بين ولا محال له والحرام البين كل ميلام على فعله ومثاله الخمر والميتة والدم وما يشابه ذلك هذه محرمات واضحه فهناك أمور مشتبهة وهذه نحن الانتلاف بين الناس تتجد أن الناس تلكون فيها ومنهم من يحرم ومنهم من يحلم ومنهم من يتوكل ومنهم من يفصل وهذه الأمور المشتبهة قد قرر النائل مؤلف رحمه الله رب شرب الدخان على كان للمبتدئ في اول ظهور له لكن تبين الان بعد تقدم السن وبعد ان درس ماشي حال هذا الدخان قطعا في امر حرام ولاش كان عند نديه ذلك وله اسباب الاشتباه بالامور المشتبهة المنهج العلمي تجيب الاستدلال لان المواجه العلمي يعرف اشياء لا يعرفها الاخرون ثانيا هل نفهم هل هو فهم تامي؟ طبعا قد يكون شاهد علمي ناجح كثير لكنه لا يفهم هذا تشتبه عليه الأمور ثالثاً التبصير في التذبب لأنه يبحث ونمشه في التذبب والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم بدون العلم وهذا جديد ومجد يعني عن الحكم على الشيء لأنه ما بحث عن حكم رابعاً وهو عظيم في القصر هي كل شيء ده وجهه ده فان ما تنعسيه القصر لان لا ينسب الانسان الا نظرا قلبه وغضب بقطع النظر عن كونيه صوابا او طغانا ومن هذه نيته ما يرى مدى الوصول الى الحين فتقى الله العالي ان استبانه يكون على جميع الناس بدليل حدوث من النص او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه كثير من الناس يعني كثيرا يعلمه الناس وبالتالي من المحنه وكانت النصوص تشتبه على الناس لم يكن القران بيانا طلبته اشياء من الشريعه مجهولا فهذا تعدي ومنتها الثالثة في فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل بذكر المشتبئات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص مسألة الرابعة من فوائد الحديث أنه لا يمكن أن يكون في سريعة ما لا يعلمه الناس خبهم لتوني لا يعلمه ما كثير من الناس مثلا الخالجة فالحسب على افتقاء شبهات لكن هذا مشروط بما إذا كان الدليل على الشبهة أما إذا لم يكن الدليل على وجود شبهات افتقاء الشبهات كان ذلك يسرع سنجل يتعنّف يعني إذا لم نجد الدليل على الشبهة فتركوا الشبهة هنا في شبهة وان لاثق اذا وجد ما يجب استدلاله ان الانسان مامور بالورع ترك المشتبه اذا بالاحاديث الصحيحه ما يرويه البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان قوم الاثر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان قوم ياتوننا باللحن دام جريء افك يا ذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم كل قال وكان حديث عادل بكل وهنا هذه نكت بهذا اللحم لانه يخشى انهم لا يذكروا اسم الله عليه الجواب لا نكت فيه ما ليس هناك ما يوجد لكي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا سموا كل فكان هذا نوع عندنا البول عليه قالوا عليه السلام والسلام نقول ليس لكم شأن بما تفعلون او لا يكون بل الشأن بما تفعلون انتم تجمعتم اخو من هذا ما له قدم اليتك يا يهودي او مساليم اليهودا قال لك رجعنا دعفها على طريقه الاسلامي او لا فهذا الشعار لا هو له وهم من التعمق ومن ذلك أيضا أن يكع على ترد الهنسان حفظ ولا يدري أن جاسة هو أن لا قال يفتفي هذا الصوب أو لا يفتفي الجواب ينظر إذا كان هناك احتمال أن تكون مجاسة فإنه لكي جذبه وكل ما أخوي الاختمال فهو يضعب الاختلاف وإذا لم يكن احتمال فلا يرتفث إليه إليها إذا هذا تقع مريء صلى الله عليه وسلم هذا هو قوله حنسوه إلى عنا فلس يشتب عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجريحاً فالقاعدة أنه إذا وجد احتمال الاشتبار فهنا إن قوية فهو يتركه فالضعفة ضعفة تركه فمتى لن يوجد احتمال أصلاً فإن فالكوم يتعمق في الدين يعني تاكل مشلقه ويقولوا ان تعاني من ديجي من يريح عنه مثلا في حادثه ان الواقع عادي شبه عادي وراجع من الحراره صلى الله عليه وسلم من واقع شبه عادي وتعاني الحراره مشاء الله شيء مثل اي من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك بغرض الأنفرة المحسوسة تتبين بها المعافلة المعقولة وهذا هو طريقة القرآن الكريم فالله تعالى وتلك الأنفارق مغربها للناس فما هي كلها إلا العالمين فمن حسن التعليم أن المعلمة يقرب الأشياء المعقولة الأشياء المحسوسة بقوله كراءة حول الحمال يشكو أيات عادي المسألة الثانية هل يرحب من كوده صلى الله عليه وسلم نرحب حول الحمال إكراره, إكراره بالحمال المراجب الحمال هو المكان الذي يحميله بإنسانه يجرد به ويجرد أن هذا من باب الأخبار هو الوقوع ولا يزل على حكم شرعي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم الاشياء التي وقوعها لا لبريان حقيها لهذا انت را اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم سذكر مثل كريم مما كان قبل فلا يعني ذلك ان ركوبنا شي مما كان قبلنا جائل فنور طار عن الواقع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الضائعه اي المراه تصيرني كذا الى كذا لا تخشى الى الله فلا يعني هذا أنه يجيز لها أنه يجيز لها أنه يجيز ربي لا محرم يعني هذا ضربه مثل إذن نكون لهذا الحديث لا يبدو على جواز الحيمة لأنه ضربه مثل اللي راجع وذلك إلا بأس أن نكون الحيمة نوعان فالأول الحيمة لنصابع المسلمين فالأجوز الثاني الثاني نختص في الحامل فهذا حرام يعني وليس لو اقتصر فيما كان عمّا الثالث الأول عم تحنيها بالأرض من الأجل هم مركز بيها أناديل رجل ما هذا جائز بلا شك أو شوش مع أرض خصبة ودواب بالمسلمين فدواب الزائفات والخير للجهاد في سبيل الله فما أصبح ذلك ومثال الثاني إذا الحماور نفسه المهد عمي يحل المساء مزرعه وهذا الحمى المزيدة يجيز أن ينفكر عجيز أمن الأرض ويحميها لسؤال حمسي ثانثة ومن فواهد هذا الحديد ستجد أجراها لأن كل ذريعة تصل إلى محرم يجب أن تغلب لأن لا يقع في المحرم تسبب ذراء عدنيه شرعي فقد جاءت به الشريعة ذلك قول الله تعالى وَلَا تَسُبُّ الْمِنَ يَدْعُونَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرَ إِلْهِ فما عن سبب آليات المشركين لأنها ذريعة إلى سبب الله تعالى مع أن صب آلات المشركين صب بحق وصب الله تعالى عدل بغير علم وكذلك جاء في شاودي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والدي قاله رسول الله يلعن رجل والدي قال يشب أبا رجلك ويشب أبا أمه ويشب أمه هذا يعني دريعة إذا إلى... تصل إلى شيء محرم فسد برائع من الشعر كل بريعة يتوصل إلى محرم فسدها واجب عشرا أمن من عهدة الملوك أن يحموا جوني أنا وإن بكل ملك الحمى وإن سابق حكم الحمى أنا لذلك الحاجة عشرة تأكيد في الجمل لأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا وإذا قال قائد إن التأكيد هي تطويل فنكون التوكيد تطويل ولكن إذا دعت الحاجة وصار من البلاغة لكونه أنا أنا نضع في الثاني عشرة أن المدارة الصلاحة الوجهلة وصالح حصل على حجيته دي كله واذا فشل فشل في كل كله يتفكر على هذه الفائده انه يجب العنايه بالقلب اكثر من العنايه بالعمل والهوايات يعني القلب عليه مدار الاعمال والقلب هو الذي يرتحن عليه الانسان من كيانه كما قال الله سبحانه افركال الا بادر مات القبور فحصل ما في القبور قال تعالى انه على رجعه الى سابق ومسهد للسرايا تطهر قلبك من السوس والبدع ومحب على الجمين والبرضاء وإلى ذلك أن الأخلاف والعقائب المنافية للشريعة وإن الجلب هو الأصل الفائدة الثالث عشر في الحديث يرده على العساة اللي اتمنى إذنه عن المحاصر الثاني التكواها هم فضرب أحدهم على صدره سدل بحك على باطنه لأن الذي قاله التكوى ها هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في الحديث إذا التكوى ها هنا استكت الجواريح هذا يقول التكوى ها هنا يعني أنه سيعصل له والتكوى تكون بالكب طبعا هذا التشبيه والتلبيس قام جدا لأنه يقول لو صلح ما ها هنا صلح ما هناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح لا حسب صالح اللي جاب كله واذا فشل فشل ياخذ كله ونحب رسول باطل غير ان الانسان يظهر على سيرته على بصره وتمشيه على رساله يظهر عليها الورع والتقوى والخوف والوجل من الله جل وعلا فعلم ان نبي صدق صحيح وهي عيده ما هي تطهر الخلاف كم حد عادلا اعمال الناس اعراضهم ودماءهم ناظر الى المحرم ومسامح المحرم قائدا للمحرم وضاخا للمحرم مساحيا الى المحرم ويقول تقوى او لا ليس عونه تقوى وينما هو سجود المثل الرابع عشر انك كبير ان تعلم انسان عائد الى الكذب فقوليه حتى حادث ان كل وان جاء دليل على ان العدله الكذب جواب نعم في اشاره الى ان العدله الكذب وان المدبره والكذب مع مع اهل الجوراء شهدوا بهذا فالله تعالى افلا يشيروا ان الحرب لا تكون الا بعدل من ك او ما نسمعنا بها بينما لا تعمل ابصار ولا تعمل قلوب من تشهد وراتب كيفه عنقول ان اي ف هذا شيء لا يعلم انما نحن نؤمن بان العدله القلب كما جاء في القران لكننا من على بكيفه تباتوه دي فان يرضى علينا فلا يهدي علينا لو ركب فبكافر لرجل المسلم هيكون هذا المسلم كافرا او لا لاننا لا ندري كيف تتعلق العدله بالقلب والله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله